تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى مَا الحياة الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى هذا هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى